السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع اليوم إن شاء الله رب العالمين نتحدث عن ابن آدم وقصتهما التي وردت في سورة المائدة ومن هما ابن آدم هل هما قبيل وهابيل هل هما رجلان من بني إسرائيل أم أننا لا نعرف حقيقة من هما ولو أنه يفيدنا علم الأسماء لا لجاء في القرآن ولكن القرآن كان عنهما فقط ما قصة هذا القربان لماذا تقرب إلى الله بهذا القربان ولم تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم قرر أن يقتل أخاه وهل هذه كانت أول جريمة وأول انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى على هذه الأرض ماذا نتعلم؟ من سيرة آدم وابني آدم هذا الموقف الذي حدث بين ابني آدم كيف نحوله إلى مقررات دراسية ومقررات تربوية تؤثر في حياة الأمة وتنشئ ابناء الأمة نشأة تجعلهم يخدمون أمتهم ويخدمون أنفسهم هذا ما سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن في البداية يسعدنا أن نرحب بالعالم الجليل والأستاذ الكبير أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال أحمدك أستاذ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا بدايةنا دكتور جمال يعني تثار معلومات كثيرة حول ابني آدم هل هما قبيل وهبيل هل هما رجلان من بني إسرائيل ما الصوت في هذه المسألة الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شهور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن خدوتنا وأسواتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الذي علمنا إنما بعست معلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي علي محمد وعلى آل محمد كما صليت علي إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ابتداء أود أن أذكر بالنص الوارد كاملا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يمتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لان بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين من الخاسرين, من الخاسرين. فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلته أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءت أخي فأصبح من النادمين فيما تصل بالأخوين وردت أخبار أنهما قبيل وهبيل وأن المسألة تتصل برغبة أحد الأخوين أنه ينفرج بالأخت التي كانت ولدت معه في بطن واحد. لأنه قيل أن كل حواء كان الثالث كل مرة توأم ولد وبنت نعم وكان الولد يتزوج بأختي الآخر والأخت يتزوج بي نعم. يعني لا يتزوج التوأم من بعضه نعم م. فلهذا لما يعني, يعني هذا أحد يعني من أجل هذا قالوا وقع الصدام وحدث القتل لأن أختي قبيل كانت أكثر جمالا فأراد أن يتزوجها قبيل ولكن أرى الله وعلم هذه من اليهوديات التي تسللت إلى كتب التفسير لأن ما فيش أثر ولا حديث يسندها ولا آية يسندها لكنه الخبر على وجه الإجمال أن أخوان أن أخوين قدم قربانا كل واحد تقدم بطاعة قد يكون صدقة قد يكون مثلا فداء قد يكون زكاة وقد يكون صلاة لكن وارح انه هو عبارة عن حشياء مادية بعضهم قال ان واحد قدم غنم من الغنمات وواحد تقدم نوع من القمح من المزرعات صاحب المزرعات لم يتقبل لكن اللي قدم الغنم الثامنة تقبلت لكن في النهاية النص على وجه المال ان كل منهما قدم طاعة لله عز وجل يعني على وجه التحقيق يا دكتور جميل وانقدرش نقول إن, ان ابني آدم هم قبيل واهبي لا ولا نقدر نقول ان قرب قربانا ان سبب القربان ده هو مسألة الزواج كل واحد من, زوج من, من اخت التاني وكذا ولا نقدر حتى نقول ان القربان هو الـ الـ هذه الغنمة أو كذا وهذه الغنمة كل هذا الكلام ليس له يعني لا حقيقة. يوجد لا يسانده شيء لا رغم انه ورد في كتب التفسير وورد ايضا في كتب التاريخ التي كتبها المؤرخون المسلمون لكن كلها ودي من اشياء لكن المهم إنه لو سبق يعني في علم الله عز وجل أن معرفة الشخصين وموضوع من أجله حدث الصدام كان يعني ربنا أخبارا لكن أعتقد النص على هذا النحو يحقق الأهداف التي من أجلها ساق الله سبحانه وتعالى هذا الخبر فربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا طبعا يسبق هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما استخلف آدم في الأرض ونزل آدم مكلفا من الله عز وجل وأقام المجتمع آدم وزوجه وبنوه أقام أول مجتمع إسلامي على سطح الأرض يطبق الشرائع ويقيم الحدود كان آدم عليه السلام حريصا على تربية أولاده على مفهوم الإسلام الشامل عرفهم بربهم وعرفهم بالمهمة التي من أجلها أنزل هو وزوجه لإقامة المجتمع الإسلامي على سطح الأرض عرفهم مع معالم الحلال والحرام عرفهم بالدين الذي ارتضاه لهم رب العالمين وعلمهم إن, ان الدنيا مرحلة ثم يأتي الموت ثم بعد ذلك بعث ثم حساب ثم جنة او نار ومما لا شك فيه ربيدنا ادم افضل من يحدث ابنائه عن الجنة حيث انه هو الوحيد الذي دخلها قد دخل. ان يأتي الى الارض والمؤكد انه كان يقص على ابناء اخبار الجنة وحولها ترفع في الارواح مش بس او ارواح ابناء ادم وحنا منهم الواحد لما بيسمع وصف الجنة ويقرأ عن وصف الجنة يقول اللهم يسألك الجنة ما خرب إليها من قوله عن ولا شك أن آدى عليه السلام حذر أبنائهم من العدو اللدود الذي يدير دفة الصراع ضد الإنسان ومؤكد أنه ذكرهم أخطر شيء الغفلة وعدم اليقظة لأن الشيطان يقف للإنسان أو يشتغل الإنسان في لحظات الغفلة ونبههم أنه هذا الشيطان لا يرونه وأنه يأتيهم من كل مكان وأنه لا سبيل للنجاة من شره إلا أن يكونوا عباد الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فإذن هم نزلوا مزودين بتجربة الخطأ والصواب وعلموا أبنائهم وكانوا حريصين على تربية الرديف لكن رغم هذه التربية الإيمانية وهذا الفهم العميق لدى أبناء آدم حدث انحراف يعني زي ما جربنا في الحديث القتل خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتلتهم و... ومن هنا دكتور جمال يأتي أحد الأراء يقول هل الأصل في الفطرة الإنسانية هو الخير أم الشر يعني إذا كان آدم وهو أبو البشر عصى ربه ونزل من الجنة وإذا كان ابن آدم قتل أخاه ف... ف... وهؤلاء هم بداية البشرية فهل الأصل في البشرية الشر والخير طارئ عليها يعني... أم العكس يعني إحنا لو نتتبع الأمر أو يعني في حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة لا. وأبواه هم اللذان يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانها وربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا. كما أن ربنا أخذ على بني آدم اللي يسمع عهد الفطرة حينما خلق الله آدم كما عرفناه ومسح على ظهره فخرج كل نسمة قدر الله أن تكون اليوم القيامة فنظر إليهم رب العالمين وقال اعلموا أنه لا إله غيري ولا معبود سواي وأنني صاحب الحق في وضع المنهاج والشريعة التي تسيرون عليها مصداقا لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعلت المفطلون فلما قال لهم اعلموا أنه لا غير قالوا شهدنا يعني إذن ده اسم عهد الفطرة يعني الإيمان فطرة ربانية في العصل الخير كما أن آدم عليه السلام ربنا لما كرمه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وخلقه بيدي سبحانه وتعالى واستخلفه بعد أن علمه علم كل شيء كان صاحب فطرة سليمة وكان الخير كله لكن حينما حذره رب حينما أسجد الله له الملائكة ورفض إبليس أن يزدد وقال خلقتني من نار وخلقته من طين آدم عليه السلام يعني إذن كان في نفس الموقف لم يتصرف حتى بطريقة عدوانية أنه كره مثلا للشيطان إلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال انك إنك رجيم الشيطان وقال له آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخجنكم من الجنة فتشقى فهنا نادأ عليه السلام فنسي قد عهدنا اليادم قبله فنسيه ولم نجد له عزمة مش الشر في داخله آه. هو نسي انه يتقي شر ياخد باله انه ما يغفلش وهو كان معذور برضو لانه ضحك عليه وقاس ماهما اني لكم انا منها صحيين وده كانه سبك في قدر الله عشان ينزل مزودا بتجربة الخطأ والصحاب اذا الانسان مش الشر مزخور فيه العاملين فيه الخير وعلى الجانب الأخر في شيطان شغال له بالوسوى كيف... كيف نوفق بين كون آدم عليه السلام نسي ولم نجد له عزمة وقوله تعالى أيضا فعصى آدم ربه أو عصى آدم ربه فغوى يعني هل هو عصيان وغواية أم هي نسيان و... و... وعدم عزمة أو عدم تذكر أي بس يعني, هو مش يعني هي اعتبرها يعني لسي قرآن بيقول وعصى آدم ربه فغوى نعم. يعني هو, هو فتن ولكن أحس بخطورة الـ الـ يعني الـ الأمر حينما أول شيء شاهدوا التعري واشتد في الجنة وربنا عتبه لكن هو كان حكمة ربانية عشان ينزل في مهمة هو أصل الخلق في الأصل لينزل لكن الإنسان مولود على الفطرة وأبواه لما قلت للسلام خلقت عبادي حنفاءة فجاءتهم الشياطينة فاشتلتهم عن دينهم فجذلك آدم عليه السلام أو الإنسان ما نقدرش نجرده من كل أنه يخطئ نعم وعشان كده ربنا رسول الله عليه السلام قال كل ابن آدم خطأ وربنا عشان من رحمته قال لو لم تزنبه لقاته بعبادين يزنبه فسيغفرون وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني بالنسبة لآدم عليه السلام ما تركوش وشأنه هو خلقه وأعلمه بما يجوله في خطيره نعم. وحس إنه يعني ده درس تعليمي تربوي من الله عز وجل العليم الحكيم نعم. رب آدم بالتجربة التربية بالموقف بالموقف أيها ربه بالموقف وفعلا كان درسي لا ينسى الانحراف اللي حصل الآن يعني الحراف بعيد عن قضية الشركيات تماما الشيطان ما أشركش ما جالش فيه هناك إله غير حتى هذا من الحراف الدكتور جمالي هناك رأي يقول أن آدم نبي وعلم ابناءه ورباهم تربيه خاصه وعلمهم ليس من اندياتها او من ذهني لكن وعلم ادم الاسماء كلها فالله تعالى هو الذي علم ادم وادم علم ابنائه نعم. فكيف ينحرف أحد ابناء آدم آدم, آدم الذي تربى هذه التربيه تعلم هذا التعليم فما بل ابنائنا نحن نعم هو من هنا تاتي اهميتنا ونحن نعرض لقصه الصراع ولتاريخ الامه الاسلاميه منذ اقدم العصور لنا من أن نقدم للسادة المشاهدين والمستمعين على امتداد رقعة المعمورة لأن احنا نسمعون الناس من رقعة المسلمين أن نقدم هذا التعليم الرباني في هيئة مقررات ومناهج دراسية لا. إيه أول شيء يفتحوا بيها على أولادهم لا. إيه اللي يأسسوا بيه ثقافة مش بس ثقافة شرعية ذا آدم تلقى ثقافة شرعية عقادية وتلقى إذن ثقافة علمية كيف يزرع كيف يس... ثقافة تتعلق بعلم الفلك وبالنجم هم يهتدون وثقافة في طبغرافية في... الأرض لأنه مطالب عشان ينشر الإسلام في أرض الله كلها أنا أقول تربية متكاملة ولذلك أثمرت عشرة قرون على الإسلام ألف سنة إذا كان القرن مع جيل. الجيل كان أحيانا يعمر أكثر حوالي ألفين سنة ونصوص القديمة تثبتها في تاريخ الامر واذا كان الجيل بمعنى قرن يبقى حوالي الف سنة لكنها تقريبا حوالي عشرة الاف سنة لازالت ودي على فكرة نلمح هذا النموذج في سيرة محمد صنم. صلى الله عليه وسلم تربية 23 سنة في مكة اصمرت مجتمعات قامت 13 قرن من الزمن تحكم من هنا دكتور جيوان كان السؤال يعني هذه السنوات الكثيرة أو هذه الأجيال الطويلة التي كان فيها الإسلام كيف يعني يؤثر آدم عليه السلام في كل هذه الأجيال ولم يؤثر في ابنه هل معنى هذا أن يعني كان هناك خلل ما أو أن هذا هو الخطأ الوحيد وبالتالي لا يقاس عليه ولكن باقي أبناؤه وباقي المجتمع كان على صواب يعني كيف نبرر هذه المسألة ال ال الانحراف من ابن آدم عليه السلام هو أنا أعتقد أسوأ عشان نحدد إن ده هو ابن آدم العجيب أن هذا الخطأ الشائع هو أحد ابناء ما إحنا أولاد آدم أرسالهم قال كلكم لآدم وآدم من يعني وارد ان ما يكونش ابن ادم ولا ولا نعم هو طبع هل, هل وارد ان ما يكونش في, في, في حياة ادم عليه السلام وارد من هذا لكن هو الاسأل في الاسف تسللت اليهوديات ما بقولش الاسرائيليات اسرائيل رسول المسلم اليهوديات الى كتب التفسير وجالوا حتى لما مات هبيل ربنا رزق ادم بواحد اسمه شيس معناها هيبة الله ولا دليل على ذلك لكن مسألة ده خبر عشان يقول لنا ان ممكن ابناء ادم ينحرفون ممكن ان الاخ يقتل اخا حسدا ها؟ وغيرة هو الهدف يعني احنا لو, لو نعرف ال ال ال الدروس المستفادة يمكن قبل, قبل أن ندخل على الدروس مستفادة يعني نكمل حديثان عن الموقف نفسه اولا ثم نأخذ منه الدروس آه. يعني مثلا احنا قلنا إذ قرب قربانا ولم نتحدث عن تفصيل القربان قلنا أن الله تعالى لم لم يفصل ولكن لا. ف... وبس معنا القربان أحسن يتص... يمصرف الزهن للقربان اللي بيقدم في الكنائز دي على حاجة القربان آه. يعني مثلا زكاة تقدم... يقدمت إلى الله عز وجل واحد آه. قبلت زكاة واحد لم تقبل زكاة واحد آه. قدم صدقة والتاني لكن لم تقبل الصدق طيب معنا. بداية لماذا يعني كان القبول من أحدهما ولم يكن من الأخر لا هو قال إنما يتقبل الله من المتقين شرط انت. القبول الأعمال مناط قبول الأعمال على شرطين نعم. النية والإخلاص وأن يكون صوابا فأبدو أن هذا توفر في شرط هذه الشروط توفرت لدى الأخ الذي قبلت طاعته نعم. لأن ربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين والتقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل وسعادة يوم الرحيل ومرء زي ما قلت يبدو على الجانب الاخر ما كانش فيه ما انضباط مع هذا يختار اي شيء ويقدمه او ممكن يكون مال حرام نعم يعني هذا القربان الذي قدمه مال حرام وربنا لا يقبل الحرام ان الله طيب قد يكون القربان مال حرام او يكون من يعني من رديء ماله وده كان سبب عدم القبول في البداية قبول القربان ولكن هو زاد الطينة بالله كما يقولون وقال لأخوه حسدا منه لا لأقتلنك بهذا, بهذا التوكيد وهذه النون الثقيلة وهو مصر على قتل أخيه بداية يعني إيه ذنب أخوه يعني, يعني ده ربنا هو الذي تقبل وأخوه قال له إنما يتقبل الله من المتقين يعني لا تلومني أنا ولا تقتلني أنا ولكن عاتب نفسك لأن لو كانت عندك تقوى لتقبل الله منك يعني سبب عدم القبول أعمالك ونيتك مش أنا فأخوه اضح له المسألة تماما يعني. فلما يقتله ولما هذا الإصرار على القتل يعني كان آدم ماذا فعل الإبليس لا. يعني لما هو أمر بالسجود ولم يسجد والله سبحانه وتعالى سأله عشان يعرف لماذا عشان يعلم هذا قال له ان فيه هذا عدو لك رغم انت لم تسيء اليه وانا الذي خلقتك وانا الذي كرمتك وانا الذي اعلنت على الملأ وانا الذي سأ... لك مهمة ستقوم به بس خلي بالك ان هذا هو عدو لك أوه. ولزوجك يعني اخو ما عملش, ما عملش. وهو يعني دي عشان ورينا رب, رب العالمين يريد ان يعلمنا ان الشيطان جعد للناس بطريق الإسلام نعم وبطريق الهجرة وبطريق الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله نعم الواقع الآن أعداء الله يقعدون للبشرية مش للأمة الإسلام فقط بطريق الإسلام يريدون أن يصرفوا الناس عن الإسلام وعن شريعة الإسلام ويريدون أن يقف بين الناس وبنصرة إخوانهم في كل مكان او الجهاد بالنفس والمال ده بل يجرموا الجهاد بل وتجرموا الهجرة عشان تهاجر مديد العون الإخوانك لا, لا. إذن السؤال هل الإسلام هو الآن أو أهل الإسلام يفرضون أنفسهم على غيرهم أو يقاتلون أبدا أهل الإسلام يدافع يعني عندنا ربنا قال لا إكره في الدين يعني ربنا سبحانه وتعالى ما عمرنا لا إكره ما فرضش الإسلام على هذا, على هذا المعنى واضح دكتور جمال لكن أستاذ من يعني عندما قال أحد الأخوين او القاتل قال لأخيه يعني لن نسميه بإسم مادمة الأمور غير موثقة ومحددة إذا عندما قال القاتل لأخيه لأقتلنك كان رد المقتول رد غريب يعني أي حد يسمع كلمة لأقتلنك يقول إن أخوه يقول له هتأتلني لي أنا ذنبي أنا عملتلك إيه لو أتلتني لا أنا بقى حقومك وأنا اللي حأتلك لا إحنا سمعنا رد تاني خالص قال له قال إنما يتقبأ الله من المتقين هذه واحدة وقال له لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إيه السمو ده وإيه الرفعة دي عايزين نعلق على يعني رد فعل المقتول والكلام ده كله والجماد ده كله جيه منين وكيف رباه أبوه آدم ولكن أستاذينك بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنرى باقي القصة قال إنما يتقبل الله من المتقين هذا قول المقتول ما هذا دكتور جمال ازاي رد هذه الردود الرائعة وايه التحكم في النفس ده وايه الحلم والرفق ده أخو بيقوله ان انا حقتلك يقوله الكلام ده يعني, هو يعني الرد القرآني يعتقد فيه الكفاية لان بصدت الي يدك لتقتلني ما انا بباصط يدي اليك لأقتلك اني اريد ان تبوء بإثني واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين نعم يعني الرجل كان قمة في الحكمة وكلامه موزون تماما يعني ومع أن الأصل فيها قالوا المفروض أن الإنسان يدفع عن نفسه إجماع حتى يعني إذا رأى ممكن مش لأنه أخو لأنه سلم في حديث إذا تقابل المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لا. فقال رسول الله طيب إحنا عرفنا القاتل ما باله المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه لكن ف... لكن الحكم لما عرض على اهل الإس... على اهل الفتوى والاسلام كان لهم تصور ان الإسلام ممكن يعني زي ما في حديث آخر كون ك احد ابني ادم لما حد يقتحم عليك بيتك من, من, من أهل اهل الإس... الذين انتسبون الإسلام لكن جاء هنا لما نوقش الامر قال له لا هو الاصل ان يدفع عن نفسه لا. فمن قتل فمن مات دون عرضه فهو شهيد عن, عن ماله هو فهو شهيد فلذلك الـ الـ هنا الـ هو قرر ان هو لا يقاتل أخاه لأن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك مبين السبب كمان إني أخاف الله, الله رب يعني العالمين مش يعني مش ضعف مني إني أخاف الله رب العالمين في خوف من الله خوف من الجليل المصادف. فإذا المسألة هو في ناس اتربه. طب ده كان اجتهاد منه يعني اني اخط الله رب العالمين طب زي ما قلت ان احنا مش مات دون دمه فهو شهيد نعم لكن هو, هو يعني هي المشكلة انه لكن هو طبعا يعني يكون انه واضح انه كان قمة في يعني تربى تربية غالية يعني عالية جدا بحيث المفروض انه هنا الملاحظ انه غير حريص على انه يشتبك مع اخير لا. هل يفسرها دكتور جمال اني اريد ان تبوء باسمي واسمك يعني تبوء باسم قتلي وتبوء باسمي لو اني قتلتك انا مش هقتلك بقى ويبقى انت تبوء بالاسمين فهل هذا تفسير ان تبوء باسمي واسمك يعني انه هو مرضيش حتى يقاوم او يقتل هو عشان اخوه يعني يبقى عليه الاثم كاملا وهو بينبهه بدا وهم لسه احياء يعني حتى يرتدع ايو بس هو يعني هذا الاخ الذي قبلت طاعته هذا كان يعلم في مدرسة الاسلام ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وكان يعلم ان سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فعني ده هو عنده انضباط اصلا لهذا الامر و لكن وعارف ان الشيطان بيعصف باخيه وانه لضعف ايمانه تصلت عليه هو في نفس الوقت عاوز يعني ادفع ثم كان الامر لحظه إن عشان نشوف من قاتل نفسا وانتهك حرمته فهو مثل من قاتل الناس جميعا فهو يدرك انه خطورة لانه خاشة انه يحصل فيه صدام ويقتل أخا زي ما حصل ان سيدنا موسى لما بيدفع عن الإسرائيلي عدوان القبطي فوكذاه موسى فقضى عليه وحسى على بعد ذلك بجرمه فهنا المشكلة أنه خايف إن هو بس برضو القياس دكتور جمان مع الفارق إن سيدنا موسى هو الذي وكذا القبطي لكن هنا هذا هو المجني عليه يعني, يعني ألا يطالب ألا يكون مطالبا بأن يدفع عن نفسه فقط هو قال بعض الفقهاء قالوا يدفع عن نفسه يدفع عن نفسه حتى لو سأله أدى الأمر أنه أنه يقتل <تصفيق> يعني هذا يعني فلكن واضح أنه أنه هو قيم هذا الأخ في التربية نعم. طب و... إحنا عايزين نشبه كيف تربى هذا الابن حتى تكون هذه نتيجة التربية يعني ايه مقاومات هذه التربية اللي اتطلع ولد بهذا الرفق وهذا اللين وانه يوصل المعاني دي الاخوه ويدعوه الى الخير ويأمره بالمعروف في انها المنكر في موقف هو سيقتل فيه نعم هو لكن قبل ان نعرض لهذه المناهج التربوية العالية التي تتلمز عليها ابناء ادم رب عليها ادم ابناء نودع ان نذكر الدروس المستفادة من الحادث اول حاجة هو وجوب الدعوة الى الله عز وجل وجوب الامر معروف انها المنكر يعني الاخ الذي تقبل قربانه يعني كان حريصا يبايل أخيه ليه ربنا لم يتقبل عملا عاوز يأخذ بيده إلى الجنة وكان مفروض أن الأخ لما سمع كلام أخوه أخاه أنه على طول يبتد يقوله طيب كيف السبيل أنه يتقبل الله قربان يقوله أنت أخطأت في كذا فعليك بالتوبة والتوبة لها سلوط ثلاثة أن تخلع عن الذنب والمعصية وتندم على ذلك وتعزم على ان تعود الى ذلك مرة اخرى واذا كان فيه مظالم في رقبتك لان المال ده اللي انت انفقته ولم يتقبل منك ده لان في مظالم لها اصحاب ارجعني اذا المفروض هو يعني كان مش مجرد وقف يعني ايه نعمل يعني لم يكن صامتا لانه لازم لانه ادرك انك دعوة الى الله فريضة والامر بالمعروف انها على المنكر فريضة فلذلك اخوه ارتكب يعني منكرين المنكر الاول انه تقدم بقرمان غير مؤهل للقبول من الله عز وجل <تصفيق> فلازم له ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قبلش منه نمره 2 انه بيتحدى ويريد ان يقتله ففي هذه الحاله وقف فلذلك ناتي هنا عشان كده اخطر شيء انه, انه, انه كان يقف صامت وكان ممكن دوارد انه ينكر بقلبه لكن أراد أن, يعني أن يتكلم بلسانه وخاصة أن الرسول العسلات أخ قد يكون جاهل ما يعرفش الحكم حتى ما شواخد باله من قذلة أنه بقبول الأعمال أن ربنا لا يتقبل إنما يتقبل أم المنتقين ما يكونش عارفه فلذلك كان لازم الأخ الصالح يعلم أخاه الشرير والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذ قال ما بال اقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يامرونهم ولا يعظونهم ولا ينهونهم وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا ولا يتفقهون ولا يتعظون لا يعلمن اقوام جيرانهم ولا يتعلمن اقوام من جيرانهم أو لا اعاجلنهم العقوبه اذا من الجاهل لابد ان يسعى للتعلم والمتعلم يسعى لتعليم الغير مش منتظر لما حد يدعوه فهذا الأخ الصالح ادرك أن من واجبه لابد وان يعلم اخاه وخاصه اذا كان اخاه من ابيه وام او اخ في الاسلام او انسان عادي ابني ادم الاثنين مش لازم بش يكونوا اخوان يعني لازم ده ربنا وعد عليهم نبا ابني ادم ممكن ده يكون من ام واب وده من ام واب هو النموذج يعني الشيء الاخر المفروض الاخ استشعره علشان ما يقفش موقف المكتوف ان هو يعني يعني يخشى ما يخشى انه لا ينبه اخاه للخطأ الذي وقع فيه فيترتب عليه استمر الخطأ والناس يقتدون به في خطأه وزي ما جاء للنبع الصلاة والسلام في الحديث الذي نبه فيه ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تستطيع العامة ان تغيرها فلا تفعل حين ذاك يأذن الله في هلاك العامة والخاصة يخشى ما يخشى ان هذا الانحراف يزداد ويعم وبالتالي تحصل عقوبة من الله عز وجل فتشمع للجميع فلابد ان يبرع هذا هو الدرس الاولى دكتور جمال وجوب الدعوة الى الله وهو مقام به المقتول او الذي تقبل الله منه ماذا ايضا من الدرس يعني هو الشيء الذي يعني الواحد لازم ينتبه ليه اخطر شيء الصمت خطورة يعني احنا بقول الامر معروفة انا منكر الايجابية مش محتاجة المسألة الناس يقولك يقولك لا ده انت مكلف اصلا وده هكذا تعلم ابناء ادم فيه الشيء الذي نجب ان احنا ننتبه اليه انه قتل نفس انسانية كأنما قتل الناس جميعا من قتل نفسا بغير نفس او فساده في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا قتل النفس لكن ايه يعني كانت لكن نفس الانسانيه لا تحر لبعده ثلاث النفس بالنفس والسيف والزاني والترك لدينه ومفارق الجامعه هنا الموقف اللي موجود امامنا ان نفسا لنفسه ودي بتعلمنا شيء خطير امال اللي بيقتلوا الملايين نعم واللي بيقتلوا الاطفال والنساء ويدمروا الطبيعة يعني كيف يعني يواجهون الله عز وجل يوم القيامة من قتل نفسا بغير نفسه كأنما قتل نفسه والحاجة التانية من سنة, سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة وهنا في السنة الحسنة أنه أولا الأخ الصالح علم الناس شيء جميل مرضيش يمد إيده وعلم أخاه وعلى الجانب الآخر هذا المجرم الذي يعني تطاول وقتل أخاه و و ولم يأبه للدم وإن كان بعد ذلك أصبح من النادمين بس بعد إيه وهو سنة سنة سيئة وكل من قتل نفسا بعد ذلك هو له من, من يعني يأخذ نصيبا من هذا الإثم لأنه هو الذي سنة هذه السنة يعني إذن الوزز مش هيقف عند حد ابني آدم أو حد ابن آدم الأشرير ده متواصل عبر التاريخ يعني فليعلم الذين ينتهكون يعني ي... ي... ي... لا يبهون للدماء ولا يبهون للطفولة ولا, ل... ولا للنساء والأطفال أن... أن... أن... يدركوا خطورة هذا من سنة سيئة من سنة سنة حسنة فإذا فض... ال... ال... هذه المسألة بتخلينا ندرك إذن الهدف من الحدث إن يعلمنا نحن أبناء الإسلام خطورة ان تحدث انحرافات في المجتمع والناس يقفون موقف المتفرج. ويتصور انه بمنأة من الحساب لا. لا ده انت مسؤول ده ربنا رب انها حسبك شفت المنكر قدامك شفت دماء طرق بالملايين ملايين النفوس البشرية وانت لا تحرك ساكنا شايف اخاك يقتل على الارض فلسطين وعلى ارض افغانستان وعلى ارض العراق ملايين وعلى ارض الصومال وأنت لا تحرك ساكنا ونسيت أنك وقفت موقف المتفرج ولم تقض يد النجدة لإخوانك ولم تقل المجر كف عن الدماء نعم دكتور جمال في نقطة تانية عايزين حتى تسقط عليها الضوء وهي مسألة أن الذي قتل هنا قتل أخاه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يوجد أخ يقتل أخاه وأخ يقطع أخاه يعني لا يصله لا يزوره لا يتصل به ممكن يكون عنده مناسبة ما رحش يحضرها اخوة يقطعوا اختهم يقطعوها بقى بانهم يحرموها من ميراث وده موجود في القرى وصعيد مصر وبلاد كثيرة توجد فيها مسألة حرمان البنات من الميراث يعني اشكال كثيرة لهذا القتل يعني هذه الجريمة الاولى في المجتمع البشري وهي أن أخي يأتي الأخوه لها أشكال متنوعة النهاردة من قطيعة رحم ومن حرمان من مراث ومن حرمان من زيارات وصلة وتواصل يعني كيف تنظر إلى هذه الظاهرة في العصر الذي نعيشه الآن يعني هذه الظاهرة يعني توجب غضب الجبار نسأل الله سلامة العافية يعني طبعا نشفيه الرحم صلة الرحم هذه فريضة واجب No. ما يعني حتى لو كانوا يقطعون الإنسان رسولك قال كأنهم تسفهم المن. المن. فهذه يعني مسألة يعني فعلا ظاهرة مرضية موجودة برضه استاذيشه في نتيجة جلة التربية لكن لا يفوتين هنا عشان نرش علينا القضية قضية الحسد no. يعني الأخ قتل أخاه حسدا على تقوى وحسدا على أن الله عز وجل تقبل فعته وأعتقد الرسول الصلاة والسلام فاطنة للخبر ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم فاطنة لهذا المعنى ولذلك أرضف ذلك بحديث صلى الله عليه وسلم قال فيه أستنك تسمع الحديث بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود الحديث عن الحسد وأثره على الأمة والحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الحدث الحسد ولكن بعد هذا الفاصل قتل أخاه حسدا فهل نحن الآن قد يحسد الأخ أخاه أو قد يقتل الأخ أخاه حسدا نشوف كده الحسد وأثر على الأمة وإزاي نتقي الحسد حتى لا يحسد الأخ أخاه يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني الله هو رسول الله حين يفسر القرآن يعني يفسره بالسنة صلى الله عليه وسلم فهنا اللحظة للسلم قال حديثا إياكم والظن ان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسد الله استغفرك وال... ان نكمل بقى التعليق على الحديث يا اسمعانا وفاء السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام, السلام ورحمه الله, ورحمة الله وبركاته ايه حضرتك يا دكتور اشرف ربنا يخليكي اهلا بيكي ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب ربنا يخليكي انا سعيده جدا والله ومن يعني من كتر حبي للبرنامج نفسي اعمل مداخلات كتيره لكن الحديث بتاعكم وكلامكم والاستاذ الدكتور استاذنا الجالين استاذ جمال فبصراحه بيبقى البرنامج متعه فانا ما بحبش اضيع ولا لحظه فيه عايزه اسمع البرنامج كله بس النهارده اشتقت جدا ان انا اعمل مداخله لحضرتك ربنا يبارك فيك يا رب جزاك الله والله يا دكتور اشرف انت يعني الصلاح والايمان والتقوى مرسومين على حضرتك يا سلم ربنا يا خليك إذاكم يعني واجه حضرتك أنا زي والدتك أنا شتة كبيرة بتسعدني بتصر قلبي والدكتور جمال ده أنا بحس إنه قمة التقوى والإيمان <تصفيق> وبحس إن أنا عايشة كده في مكان في السعودية بسمع كلام جميل فأنا بستمتلك هو الدكتور جمال عاش فترة طويلة من حياته في السعودية فعلا انا واضح انا حسن ان هو يعني بحس ان هو من العلمة اصلا بتوع يعني مكة بشوف فيه شبه المكيين ربنا يا مش عارفة ده احساس ولا دي حقيقة يعني ربنا يا خديك يا حجة وفاة جزاكم الله خيرا على يعني هذه العطيفة الطيبة ونسأل الله تبارك وتعالى ان نكون يعني خيرا مما تظنين وان يغفر لنا ما لا تعلمين ولو حضرتك عايزة, عايزة تشاركينا عايزة. بأي مدخلة أخرى تحت أمرك أمين يا دكتور أشرف أنا كنت بس بتكلم في قصة الصراع اللي هي بين قبيل و هبيل خضاني معي يا دكتور خضاني يا فن أيوة أيوة فأقول يعني حضرتكو تكلمت فيها كتير جدا بس أنا بألم الموضوع بحاجة بسيطة جدا إن ليه ما تكونش دية حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أرضه علشان يعلم البشرية منها حاجات كتيرة مفيدة جدا وهم لو بقهم أولاد نبي وكانوا تربية يعني خلق نبوي ما كانش هيحصل قتل ولا حيحصل فربنا ليه فضى إرادة إن هو يحصل واحد تقي ورع وواحد أتى الأخوه علشان البشرية من بعدهم تتعلم وبعدين الغراب اللي جيه دفن ده مش أول كان أول إنسان يتدفن فهو علم البشرية يعني دي حكمة عشان البشرية تتعلم من من الموضوع ده ولا أيوة. أنا ولا ده تصور يعني يعني عايزة أفسر ده من الأستاذ جمال ربنا يخليك حاضر يا فني من جزاك الله خير هذا الفاكي ده حقيقي أنا بتهيال إن هي حكمة ربنا في أرضه أيوة. حاضر دكتور الله كل خير يخبرك وقفت رأس عيدة جدا بيكم ربنا يخليك شكرا لك وعليكم سلام وعط الله وبركاته شكرا الله لك يا حج وفاء وإحنا سعداء بمدخلتك ويريت نبقى نسمع حضرتك دايما دكتور جمال حاجة ترد عليها يعني حاجة يعني ربنا يغفر لنا ما لا يعلمون ويجعلنا حسن ما تظنون يعني مم. ربنا يعلموا بحالنا ويرزقنا يوم الإخلاص في القول والعمل اللهم يعني مم. هو الجزء الاخير اللي هي تساءلت فيه عملية فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تخيل هذا يعني أخذ وإن فعلا زي ما ذالت الأخت الكريمة إنه علشان ربنا يعلمهم كيف يواروا الموتة وده يعتبر زي ما جاء في كتب التفسير بعص الله الغرابة لحكمة ليرى ابن آدم كيفية الموراة وهو معنى قوله تعالى ثم أماته فأقبره ما. فصار فعل الغراب في الموراة سمى باقية في الخرق فرض على جميع الناس على الكفاية نعم. من فعله منهم سقط فرض عن الباقية وخصر... ما زلنا في الحديث عن الدفن وتعليم الغراب لبني آدم وهل هذه حكمة بشرية زي ما قارت الحجة وفاء ولكن معنا نادا من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا كل... يا كلنا نعرف أن سيدنا آدم والسيدة حواء عاش في الجنة ثم نزل إلى الأرض وأكيد وصفوا من الجنة وما فيها من نعيم مقيم وبالتأكيد ربهم على الطاعة والعبادة لله والسؤال لماذا إذا انقطر الأخ أخاه مدمة التربية صالحة والأباء صالحين وقالت اعتبر قصة التعليم الغراب للقاتل كيفية الدفن دليل على أنهما الجيل الأول لأبناء إذن وشكرا حاضر يا ندى شكر الله لك على الملحوظه الطيبه وان شاء الله الدكتور يجاوبك ما زلنا الدكتور جمال على مساله تعليم القبر او نعم نعم ستر الميت ولذلك يعني قال فمنفع عن هو فرضه على الكفايه ثم مات يعني ال يعني فرض كفايه ان الانسان يقوم بدفن الموت اذا قام به البعض سقط عن بعض الاخر الامام القرطبي جال في التفسير يستحب في القبر ساعة وإحسانة لما رواه فلان عن فلان فلان قال رسول صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا احفروا وأوسعوا وأحسنوا يعني إيه والرسول عليه الصلاة والسلام كما أرى أنا أسف على المقاطعة على الكثير بس معنا أستاذ مصطفى من ليبيا وده اتصال دولي فمش هزين تأخر عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله استاذ مصطفى استأذنك يا استاذ مصطفى اطفي التلفزيون استأذنك واطي التلفون عشان نسمع حضرتك كويس تحياتي لك يا دكتور اشرف وتحياتي للضيف الدكتور جمال اا سؤال الدكتور جمال عن موضوع كان مش في سياق حلقه اليوم ولا فات يا فصل استاذ مصطفى من ليبيا معذره ثانيه يا ريت تحاول تكلمنا ثاني يا استاذ مصطفى ما زلنا في كيفية قبر الموتى يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أيضا كان في, يعني في جنازة فقلت يا رسول الله يعني في مسألة مات في المدينة فلان فقال الله سلم ارفقوا به رفق الله به انه كان يحب الله ورسوله كان يحب الله ورسوله لا. يعني اذا شوف ده, ده متوفق ارفقوا به ثم ارضف ذلك بقوله وحضر حفرته يعني ارفقوا به رفق الله به انه كان يحب الله ورسوله المائت وعلشان كده حتى في الغسل يعني يبقى في رفق لما يحب يطول ازرع برفق لانه يتأثر المتوف حتى وعند الغسل الذي يبقى فيه رفق به طيب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حفرته وقال اوسعوا له وسع الله عليه وسع الله عليه وسع علينا جميعا أستاذينك معنا أم جانا السلام عليكم أو السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا أساس أشرف ربنا يخلي أنا الأولى على فكرة ما كنتش متابعة البرنامج خالص بس من كتر مع زمالي عمليين يتفرجوا على البرنامج وبشكروا فيه جبت واحد مخصوص ينزل القناة ربنا يخلي دكتور جمال خليش. منور الساسة ربنا يخليك يا ام جنة شكر الله لك يا احنا سعداء بمدخلتك الله يخليك انا بس كنت عايزة اقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قاله وكنت انا عايزة أن يتفسر قال صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة القاعدة فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السياعي ودي قالها على اساس قبيل وهبيل يعني ده معناها يعني يعني ان هو إن كان ابن معاويه تقريبا لما قال له عثمان ابن عفان لما قال له افرائته ان دخل على بيتي فبسط يداي الي لا يقتلني فقال له كن كابن ادم لا يعني ايه يعني لا مثلا جه اخوه يعتدي عليه او حاجه ان الواحد يتهاون معاه انا مش عارفه المعنى وصل يوم جنا شكر الله لك وجزاك الله خيرا احنا سعداء بمداخلتك شكرا لك والسلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته نرجع تاني يا دكتور جمال ل معذره انا بقطع حضرتك كتير بس وقت المشاهدين من نعم قليل نعم فعشان كده بنعتذر صلى الله عليه وسلم بعد ما شهد جنازته ووجه وحضر حفرته وقال اوسعوا له وسع الله عليه كمان كلمه تانيه لقد حزنت عليه فقال يعني سالوه انت حزنت عليه الرسول قال نعم لأنه كان يحب الله ورسوله شوف يعني إذن لا. للرسول السلام علمنا كيف نتلع هضف إلى ذلك في خبر آدم لما توفي نزلت الملائكة من السماء لتعلم أبنائه الدفن لا. يعني لما حضرت الوفاة لآدم حصل لماذا علموهم يعني مش هما كانوا عرفوا خلاص من الموقف الأول لا محنا لسه لسه بالجول لسه ما جزمناش أن هم أولاد, أولاد آدم, أولاد آدم. أولا. بل هو ده الخبر لأن خبر الدفن ده موثق يعني وارد في الأثر أنه لما حضرت الوفاة آدم اشتهى ثمار الجنة فطلب من أبنائه طبعا. بعض ثمار الجنة نستقبل مدام هناء ونكمل السلام عليكم مدام هناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم من دكتور أشرف جزاك الله كل خير الحقيقة على البرنامج العظيم ربنا يسلمك والدكتور جمال كمان المعلومات القيمه اللي احنا بنستفيد بيها لحقيقه انا سمعت مداخلة الحاجه وفاء وسمعت مداخلة الانسه لدا الحاجه وفاء قالت انه انه دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى في انه احنا نتعلم ازاي نواري سوءات اخينا والأنسة نادا سألت إذا كان مثلا أبونا آدم وستنا حوة أكيد علموا أولادهم تربية صالحة فإزاي إن ده يحصل بين الاثنين طبعا هو محدش قال برضو إنه عشان احنا نكون صالحين ونعلم أولادنا تربية صالحة فمعنى كده إنه مش هيكون إنه إحنا هنكون في جنة على الأرض لأ ده أكيد برضو إنه دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه إحنا يبقى موجود على الأرض الخير والشر. ونبقى عارفين انه فيه الخير بينتصر على الشر وانه برضو زي ما الحجة وفق قالت انه دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه انه يبقى في خير ويبقى في شر وانه عشان نقدر نعرف الطريق دهوت ده والطريق دهوت ده وهي دي فنة الحياة انه ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها واسمعت كمان مداخلة ام جنة أيوة. وهي كانت بتسأل سؤال هل لما اخويا يعمل معي حاجة هل انا اتهاون معه او إن أنا أسيبه يقتلني أو إن أنا ما يكون ليش موقف معاه طبعا أنا الحقيقة ما سمعتش لسه رد الدكتور جمال ولكن برضو ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في إنه يبقى ممكن الشر يجي من أقرب الناس من أقرب الناس اللي هو مثلا الأخ او كده ولكن التصرف يكون إزاي برضو احنا تعلمنا في دننا الحنيف التسامح ومش معنى التسامح ان انا آآ آآ ما يكون ليش موقف او ان انا قصيب ويعمل اللي هو عايزه ولكن ممكن يكون في اسلوب تاني أعين اعينه على نفسه انه انا احاول بقدر امكان ان انا آآ آآ بالتسامح بتاعي اقرب لي أم أم أم يعني انت توافقين على انه لو ان اخاه جاء لقتله ان يتركه لا لا يتركه ايه ولكن المفروض يعمل ايه؟ ولكن هو المفروض يكون يدفع عن نفسه بالظبط كده بالظبط كده, كده ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عدوك أنه ولي الحميم نعم مادام هنا جزاكم الله خيرا على المداخلة الطيبة يعني احنا سعداء بيها وياريت تبقى التصل بينا دائما الله يخليك خلينا في الجزء الأخير نحيب الداخل وعليكم سلام وبركاته على الآثار ان الجزء المهم لأن الطرحات الطرح كثيرة فيه نعم طيب ندخل على تكملة سؤال الحاجة وفاء سريعا كنت بتقول ان ده لحكمة إلهية إن ربنا سبحانه تعالى أولا ان يبقى فيه الخير والشر موجودين ونتعلم من هذا الموقف ثانيا ان نتعلم كيفيات الدفن وكذا يعني ان اللي حصل بين ابن آدم ده هذا لحكمة إلهية نتعلم منها أشياء كثيرة ما كان لنا أن نتعلمها إلا من هذا الموقف نعم هو شيء يعني, يعني قصة الخلق بداية ان الإنسان مفتور على التوحيد وعلى الخير وأن على الجانب الآخر في إنسان طبيعته شرير زي الشيطان لا. يعني الذي رفض الإنصياع لأمر الله ولم يكتفي يعني طيب يعني آدم عليه السلام لم يسيء إليه لكن هنا الحسد والحقد فقال لا أسجد لمن, عشان كده ربنا أسجد لمن خلقت طينا وبدا لأ, لأ, لا لما قال له انظرني لا يوم يبعثون قال فانك من المنظرين لا. قال لا اقعد ان لهم صراطك المستقيم لاتينا ومن بين ايديه ومن خلفهم اذا عدو مسلط ربنا بيعلمنا انت راجل طيب انت ست طيبة اولادك طيبين لكن في اشرار موجودين لا. هؤلاء الاشرار لابد ان نتصدى لهم الناس لا. بوسائل مختلفه لا. ان لازم يكون في ايجابيه الرسول عليه السلام قال متلي ومثل ما بعثت به كمثل ناس استهموا على مركب بعضهم اعلاها وبعضهم ادناه الناس اللي تحت كانوا عشان يستسقوا يطلعوا ويجمعوا يجيبوا الميه وينزلوا ثاني ففكروا بدل ما نطلع وننزل نخرق في نصيبنا خرقا نستقم عدنا ننزل ونطلع فكر سلم لو اخذ لو تركوه ما شانهم لهلكوا هلكوا هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا نجا الجميع المانوضح دكتور جمال اسالنك بس نرد على باقي التساؤلات لان وقتنا انتهى ندى كانت بتسأل ما دام سيدنا ادم كلم ولاده عن الجنه وما ربهم كده لماذا قتل الاخ اخاه ده كان سؤال السؤال الثاني ألا تعد مساله تعليم الدس بس واحده واحده بس الحته الاولانيه دي الحته المفيد مره السؤال كده لماذا اذا قتل الاخ اخاه رغم ان هو تربى تربيه انبياء لا لانه لان المفروض قال ايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان نعم ها يعني لازم المفروض هنا بقى في تقصير الشر انتصر لا. الخير مترب بتربية جيدة ولكنه ليس على المستوى الذي يمكن به ان يصرع الباطل لا. لأن ربما قال فنضربه بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاق معنى كون ان الشر ينتصر هذا ليس لقوة فيه ولكن لضعف في جند الحق لا. جزاك لا. الله النقطة الثانية كانت مسألة الدفن الدفن اللي علمها لهم او اللي علمها له الهدو الغراب الغراب يعني هو درسه تعلمه أوه. من الغراب لكن نعم. أريد أن أدم عليه هل سي. ده معنى ألا يدل ذلك على أنه هو الجيل الأول أنه هم أولاد أدم مباشرة إحنا كنا قلنا أنه قد يكون يعني جيل متأخر وإحنا كلنا أولاد جيل جنيل فعلا وارد أنه ممكن يكون لكن وعلى الجانب الآخر قد يكون مع مضي الوقت قد يكون ناس نسوا لكن هو وارد الكلام ده اللي أنت بتقوله فعلا أنه يكون أقرب إلى, إيه؟ إلى العقلانية جميل. لكن هو اللي يهمنا بالضرعة أولا أنه الخبر بتاع أدم عليه السلام لما حضر الأج طلب من اولاد يتحسوا أو له عن كمار نجاوب ام جنة, أم جنة وبعدين نسود الخبر قالت ان في حديث عن رسول الله سلام يتحدث عن الفتنة وانها تكون فتنة شديدة ويكون القاعد فيها خير من الماشي وكذا الى اخر الحديث فبتقول ايه معنى الحديث وهل اذا حد جه بقى يقتلك يعني او ان باقي الحديث ان يكون كبني ادم هل معنى الكلام ده إن أنا محد يجيني يعتدي علي لو كان أخوي أو أختي أو كذا ان أنا أسيبه ولا, ولا أدفع عن نفسي يعني هذا الأمر يعني أنا أيضاً راجعت فيه كتب التفسير والحديث وجدت فيه الخبر إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاس قال قلت يا رسول الله اندخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال فقال رسول الله فكن خير ابني أهدا وتالى هذه الآية لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأخطوك إني أخاف الله رب العالمين أن نريد أن تبوأ إلى آخر الآية القرآنية قال مجاهد كان الغرض كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل أحد سيفا حينئذ وأن لا يمتنع مما نريد قتله قال علماؤنا وذلك مما يجوز التعبد به إلا ان في شرعنا يجوز دفعه دفعه اجماعا جميل جزاك الله خيرا في الموقف نفسه بس قال وفي وجوب ذلك عليه خلاف والاصح وجوب ذلك جزاك لما فيه ت... من النهي عن المنكر خلي بالك لما فيه علشان بس ما يتجرأش يعني شوف اللي بيسموهم اللي الأمن الوقائي الذي يتجرأ على المقاومة ويقتل ويسجن وكذا لو وجدوا من يأخذ على أيديهم مكان يتجرؤون ما. إذن دكتور جمال الموقف من هذا المقتول كان موقف يعني, يعني خاص بالموقف نفسه ولا يسقط علينا نحن ولكن إذا جاءك من يعتدي عليك فلنفعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد وبنشكر حضرتك وجزاكم الله خيرا نسأل الله أن نكون جميعا من الشهداء أمين. أنه لذلك والقادر عليه شكر الله لك دكتور جمال وشكر الله لكم مشاهدين الكرام على هذه المداخلات الطيبة وهذا التفاعل الطيب وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته